لآل لأ لأ لأ الله ا ل ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط どうぞ。Learn, uh Gracias. ت أ ت ي ل ه ا ل د ك ي و ر م ه م ش ض ع ا و و ي ت ب ا ل ن ل ا ت أ ت ي of No.